ليه يا ما مدري وين دارك ولا ادري ليه وانا خابرني باب شفك ومز لا جا بلا سفه هجاد بلا تنبي فغلال العرب ناراً على الكبد وهجاً نغشق ربي من البعد وش حاجتك تكوي جفاك الجمر والصبر في بعدك الصجا احبك بقلبي وليه انا